بسم الله الرحمن الرحيم اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون لنزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده أن أنذروا, أن أنذروا تكون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون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 لمن السماء ماء لكم لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون الخيل والأعنب ومن كل الثمرات إن في ذلك لا يتلقون يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر ون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 وَرَأَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَؤُ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُم وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها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 أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم من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 وقالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملتين يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساعرهم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 الذين توفاهم الملائكه ظالمين انفسهم فالقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلا ان الله عليم بما كنتم تعملون فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين كِلَ لِلَّذِينَ اتقوا مَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ للذين أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ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 الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة, ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن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 فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه شيء نحن ولا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 اقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا ولكن اكثر الناس لا يعلمون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 او ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين او ياخذهم على تخوف فان ربكم لراوف الرحيم اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله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 والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلى يين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين وأصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمه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 ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مشودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على نون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بِالْآخِرَةِ مثل السوء ولله المثل الْأَعْلَى وَهُوَ العزيز الحكيم ولو يُؤَاخِذُ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه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 تَالَّهُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمْ فَزَيَّنَ لَهُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَزَلْنَا كِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَرَحْمَةً لقوم يؤمنون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 ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه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 وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لكي, لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ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 وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِن أَنفُسِكُم أزْوَاجَ وَجَعَلَ لَكُم وَجَعَلَ لَكُم مِن أزْوَادِكُم بَنِينَ وَحَفَدَتَهُم وَرَزْقَكُم مِن الْطَّيِّبَاتِ فَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ emsell, إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ en tu, تَعْلَمُونَ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه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 وضرب اللَّهُ مَثَلَ الرجلين أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لا يقدر, لا يقدر عَلَى شَيْءٍ وهو كل عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ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 بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها ثاثوم متاعا إلى حين.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 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شَوَاكَاهُمْ قَالُوا رَبَّنَا أُولَٰئِكَ شَرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا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 وكم دخل بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما عصيتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا ان ما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باقا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 انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون واذا بدلنا ايه مكانا ايه والله اعلم بما ينزل قالوا, قالوا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 للكذب الذين لا يؤمنون że الله o هم co się كفر بالله tym momencie.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 يَكِي هَارِسٌ هَارَغَ دَمٌ يَا مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنَّ عُمَّ اللَّهِ فَكَفَرَتْ بِأَنَّ عُمَّ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوا فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهُ واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما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 قَدْعُوا إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْ أُنْبِ التي هِيَ أَحْسَنِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سبيله وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ